أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده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 في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَوَاللهِ لَأَفِيدَنَّ أَسْلَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُولّوا مُدْبِرِينَ صدق الله العظيم ما شاء الله